إِلَّا يُحْمَانِرِقِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وَأَحِلَّ لَكُمْ انَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَلَىٰ نُقْصٍ وَهُمْ مُخِلٌّ وَيَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يَفْعَلُونَ له شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القنائد ولا, القمائد ولا فضلا من ربهم وإحوانا وإذا حللتم تشضادوا ولا منكم سنآل قوم من أنصدوكم عن المشهد يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا أَغْنَىٰ عَنكَ مَالُكَ إِن كُنْتَ سَخِياً وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والتقوى ولا تعاونوا على الاسم تقل الله إِنَّ الله شديد العقاب ارمت عليكم الميتة والزوى لحم القنزور وما أهلا غير والموكودة والمتردية والمصيحة والمتردية والمصيحة وما أكل الشبع إلا ما لجيتم وما وَمَا على النسب وأن تستقفروا بالأزنام ذلكم تسقوا من اليوم يئسى الذين كفروا من دونكم فلا تغشوهم واخشوهون اليوم أكملت لكم دينكم وأسممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن الظهر في مصنفة غير متجانس لإثم فإن الله وخور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم طيبات وما علمتم من الجوارح مكذبين تعلمون مما علمكم الله فاكلوا مما أمسكنا عليكم تمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه الله إن الله جريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حلم لكم وطعامكم حل لهم والمؤخنات من المؤمنات والمؤمنات صلات من الذين أوذوا كتابا قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مساقحين سنين غير مسافحين ولا مستخلين اصداري ومن يشكو في فقد حدق عملا وهو في الاخره منا الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى القناة وَهُلَ تَنَاوَلُوهُ فَتَكُونُوا إلى المرافق يَكُنْ برؤوسكم لَّمَّا إلى الكعبين تَسَبَّبَ كنتم فَهُوَ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أعدنكم من الضائق أو طيبا. صعيدا طيبا وتيمنوا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما ولا يكن يليد ليطهركم وليتم نعمته وليكم لعلكم تشكرون صلى الله عليكم وانساقه الذي واتقكم به اذ قلتم سمحنا واطعنا وزدقوا الله ان الله عليك غُدُوُرْ <تصفيق> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله قدير بما تحملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم وسلبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نحمة الله عليكم إذ هم ويسرطوا إليكم أنهيهم فجف أنهيهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوجل المؤمنون ولا قد أخذ الله من ذباني إسرائيل وجعلنا منهم سن عشرة وقال الله إنني معكم لئن أقمت الصلاه واتيتم الزكاه واملتم برسلي وعزرتموهم واقرب ق الله قرضا حسنا إَّعَن عنكم سيئاتكم قُ جنات ولك تخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل شراء بَارِئُ وَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُ دُبًّا مِّنْ أُمٍّ بِإِذْنِهِ ويهديهم إلى حراف لقد جفر الذين قالوا إن الله هو المسيء بن مريم قلت من يذلك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ومن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 وقالت اليهود والنصار نحن أبناء الله وأحباته قل بل ما بذنوبكم بل أنتم بشاهم ممن خلق يغفر لمن يشاء ويؤذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير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 ونذير والله على كل وإن قال مرشاء قوم يا قوم اذكروا محمة الله عليكم إذ إل جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤدي أحدا من يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتد ولا أجبالكم ولا تمتجوا على أجبالكم فتنقربوا قاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبانين أدوا حتى يخرجوا منها، حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنما قال رجل أن أنرم الله عليهم مدخل عليهم الباب فإذا من الآخر قال لا قال لا أقص قال إنما يتقربن الله من المستقيم chỉ lấy trongộ số mê em ba من اثمي واثمك فتكون من النَّارِ النار وذلك جزاء الظالمين فصوحت له نجوا قتل اخيه فقتله فاصبح من فبعث الله غرابا يبحث في الأرض إليه كيف يعني سوء سأخيه قال يا أن أكون مثل هذا الغراب فهو عري سوء تأخي فأصبح من الماجهين من أجل ذلك كتسبنا على بني فَإِلَّا أَنَّوُمَنْ من قتل بِرَعِي لَنَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَقَالَ نَمَّا قتل الناس جميعاً ومن أحيا فدأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا في ثم وإن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمشلفون انما جاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فشادا ان يقدروا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف أو ينطوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من واغني ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا له أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من الناس ما أدوا ما هم بقاندين لهم ولهم عذاب والسارخ والسارخ جوا فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كانا من الله والله عزيز حكيب فمن كابا بحث ظلمي وأصلح فإن الله يسوب عليه إن الله رفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك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 الَّذِينَ جَارِعُونَ في الْقُبُورِ نَالَ اللَّيْلَ قَالُوا آمَنَ وَلَمْ تُنْكُلُ ومن الذين هادوا سماعون للكلب سماعون لقوم آخرين لم يحرفون الكلمة من بعض مواضع يقولون إن أوتيتم هذا فاخذوه وإن لم تؤثروا فاحذروا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 كن بينهم أو أحرض عنهم وإن تحرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقف إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يَبْنُو أَنْقِيَ نُكَةٌ وَعِندَهُ مُسْتَوْرَاتٌ فِيهَا أَسْمَاءُ اللَّهِ تُم يكونون البحث ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنجلنا الثورات فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والرباليون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ولا تخشون الناس وخشون ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس للنفس والعين بالعين والأنف للأنف والأذن للأذن والسن بالسن والجروح قصاص صد خفيفا وكفار كله ومن لم بما أنزل الله فأولئك هم والمون على من بعيث ابن مريم مصدقا لما بين يديهن الثورة وآتيناه الإنزل فيه ونور ما بين يديه من الدورات وهدى وموعرة للمتقين وليحكم أهل الإنجين بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاشقون وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين لـمـن بـنـى يـتـنـى مـن شـتـا دي وا مـو الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءت من الحق لكل جعلنا منكم فرعة ومنها جاء ولو شاء الله جعلهم أمداه وعبداه ولكن كليا بنوكم فيما آتاكم ولا الخيرات إِلَّا الله مرجعكم جميعا فينزئكم بما كنتم فيه فاقتلكون وألحكم بينهم بما أنزل الله ولا تزل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 فَإِنْ تولوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ الله إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ أفحكم الجاهلين يكيبهون ومن أحسن من الله حكما لقوم يَا يا أيها الذين آمنوا لا صار أولياء بعضهم أولياء بعض وَمَن يَتَوَلَّهُ منكم فَإِنَّهُ منهم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي وَادٍ فَاتَمَنَّى الَّذِينَ يَقُولُونَ بِهِ مَا يَقُولُونَ فعس الله أن يأدي بالفتح أَمْرٍ أمر من عنده مَا على ما ويقول الذين آمنوا أهاؤنا الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إن إنهم عبطت أعمالهم فأفتحوا قاسين يا أيها الذين آمنوا من يرسد تنكم أنجي فسوف يأتي الله بالقوم اذ ارسلتم بهم ويحبونه اذله على المسلمين اعزه على الكافرين ويعزونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يقاقون نوم ثناء ذلك فضل الله في من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وي الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الَّيْنَ آمَنُوا تَنْصِرُ الَّيْنَ تَخْرُوْذٍ كُمُوزٌ وَالعِبَّةُ مِنَ الَّذينَ أُسِرَ تقول الله إن كنتم مؤمنين وإذا ما جنتم في الصلاة استخذوها هدوا ولعبا ذلك لأنهم قوم لا يحبون قل يا أهل الكتاب هل إلا أكثركم فاشقون قل هل أنبتئكم بشري من ذلك مسوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الله أولئك شر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 والله أعلم بما كانوا يجتمون وترى كثيرا منهم يسالعون في الإسم والعبوان وأسلم السحر لذي كما كانوا يحمدون لولا ينهىهم الربانون والأحبار عن قولهم الإثم وأسلم الشكر لبئكما كانوا يخنعون وقالت اليهود يد الله غلت أيديهم ونعموا بما قالوا بل يداهم ابتوا قد ينفق كيف يشاء وليجيلا كثيرا من ربك فغيانا وكفرا وألقينا بينهم العذاوة والبرضاء إلى يوم القيامة كلما أوصدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن ما أهللت جاد آمن وذقولة فضل عليهم سوء جنات والثورات والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأتلوا من فوقهم ومن تحت منهم أم مَا كُنْتُمْ وكثير منهم ساء ما الْإِيمَانُ فَإِنْ يا فَإِنَّكُمْ تَرْضَوْنَ بلغ أُعْطِيتُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ فما بلغت لشالته والله يحكم ذن الناس إن الله ثم على جهد حتى تقيموا الثورات والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليهم وكفرا فلا تأشى على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابقون والمصارى من آمن لله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخلنا نساقة من, من إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاء هم رسول جنة وأمرهم طريقا تذبوا وحكبوا ألا تكون كتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم وصموا كثير منهم والله بصير بما يحمدون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل احبذني قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من خلاف إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن نتفروا منهم عذاب الأمين أفلا أَفَلَا إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المشيء بن موين إلا رسول ودخلت من قبله رسل وأمه في الضيطة كانا يأكلان الصعام انظر كيف نفعل لهم الآيات ثم انظروا أن ما يؤفكون لا أعبدوا من دوء الله ما لا يملك لكم ضررا ولا نحا والله هو السميع العليم قل يا أهلا الكتاب لا تغلو كفوا قد ظلوا من قبل وأظلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل لئن الذين كفروا. من مريم ذلك بما عصوا وكانوا يحزدون كانوا لا يتناهون عنهم تنفعلوا أَسِيرَ مِنْهُمْ يَتَوَلَّونَ الَّذينَ كَفَرُوا لِدُخَمَقِ الْجَمِيسَ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْسَقَطَ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذابِهِمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كانوا وَمَنْ نَدِي وَمَنْ آثِلَ لتهدن أشدناش عذاوة للذين آلوا اليهود والذين أشركوا ولتهدن أقربهم موجة للذين آمنوا الذين قالوا نصارى ذلك من منهم كسيفين وربانا وأنهم لا يستشدرون وإذا سمعوا ما انجل إلى الرشون ترى أحيونهم تكيب من الدمع مما عرفوا من الحصر يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشر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 فأذابهم الله بما قالوا جنات تجر تقصها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المؤشرين والذين لَّن وكذبوا حَتَّىٰ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ الجحيم يا الذين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب مما رزقكم الله حلالا قيما واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله بالله لغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عصدتم الأيمان فكفاركم إطعام عشرة مساكين من أوسك ما تطعمون أهلكم فشفرته إطعاب عشرة مشاكين من أوشق ما تطحمون أهلكم أو تشوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد قصيام ثلاثة أيام ذلك تنفارت أيمانكم إذا حلفتم واحتروا أيمانكم كذلك يبي من الله لكم آياته لعلكم بشر يا أيها الذين آمنوا إِنَّمَا الْقَمْرَ والمنكر والانصاب والاجلى مرجتم من عمل الشيطان فاجبنوا لعلكم تصلحون mm يا أيها الذين آمنوا لا تقصروا الصيد وأنتم أورو ومن قتل منكم بعنيد فجاء أمم مثل ما قتلنا يحكم به ذوى عزي منكم يحكم به ذوى منكم أو مساجين أو عزم ذلك خياما يذوق وظال أمره عفى الله عما شنف ومن فينفقه الله منه والله عزيز ذو أُحِلَّ احل لكم صيد البحر وطعامه لَكُمْ لكم وحرم عليكم فيد البل ما جمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تفشرون جعل الله فسلبت الحرام قيام الناس والسهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتحلموا ان الله يحلم ما السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم احلموا أن الله شديد العقاب وأن الله رسول رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تفتمون قل لا يستعي الخبيث ولو أخذبك تسرة الخبير فدق الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن عنها قول ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله رسول حليم قد شعلها قوم قبلكم ثم أصبحوا بها كافين ما جعل الله من حياة ولا سائبة ولا غفلة ولا حامل ولكن ما الذين فقووا ي sab Ocean على الله تهيب وأصبرهم ما وإلى كل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه أن يا أيها الذين آمنوا عليكم أنكشكم لا يضركم من ضل إذا استجلتم إلى الله نرجعكم جميعا فينب أجعكم بما كنتم تحمدون آمنوا حين الوفية اثنان لوى عزنينكم أو آخران من ويكم إن أنتم ضربتم في الأرض إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابت مصيبة الموت تحدثونهما من بحض الصلاة فيقسمان بالله إن ارتجتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا هَذَا الله أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ما أخطى عليهم الأوليان فآخران يقومان مقامهمان الذين استحق عليهم h pa si la là đang mi đây xin ma đây lên la مهما ان ياسوا بالشهاده على وجهها او يخافوا ان ترد ايمانهم بعد ايمانهم واتقوا الله والله لا يهزي قوم الفاشقين يوم يجمع الله الرسل فيكون مالا بروح القدس تكلم الناس في المهج وسهلا علمتك الكتاب والحكمة والثورة تخلق من الصينك أي أجف قير بإذن فتنفق فيها فتكون قيرا بإذن وتبرئ الأشماء والأبرس بإذن وإذ تخرج الموتى لإذن وإذ كفزت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال النجين سفروا منهم إن هذا لا شعر مبلي وإلى أعين إلى العواين ل أن أندى وبرسولي قالوا آمنا وشهد بأننا مسلمين إذ قال الأواليون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا ماء The whole world قلته فقد علمتك تحلم ما في نفسي ولا أحلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شيئا ما كنت فيهم فلما توفيت كنت انت وَأَنْتَ على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغسل لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله أذا يوم ينفع الصادقين خذقهم لهم جنات هم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله الملك السماوات والأرض وما تيهن وهو على